وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ فأتموا إليهم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين.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 كَيْفَ تَوَلَّوْا إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْلُو قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثمنا قليلا فصد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 إِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أتخشونهم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 وليد جه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدينا على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عين فَتَتَّخِذُوا أَبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ جُنُكُمْ وعشيرتكم وأموال نقترفتموها وتجارة تخشون كسبها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 لقد نفرتم الله في مواطن كثرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 شاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون لجسون، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْتُوا الجزية حتى يُعْتُوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون يتخذ احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الهوا واحدا لا إله إلا هو سبحانه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 سيره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار ورثه بل أموال الناس بالباطل ويصدون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 Velikadzi nun kwaimu fusakum, wa kwa tilun musrikina kaf,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 فما متى عُلْحَياةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٍ إلَّا تَأْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَيِّدًا حكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اعفروا خفافو وثقاو وجهد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 az Kisz儿 reflexelekan beszat Christmas 20 Eriet Kohмanyag Portatti 114 Negus 18 Ashut 19 19 20 26 A Képed A Képed A لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علِيمُ بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبل و لا أوضاع خلالكم يبغون قم الفتن وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين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 كُلَّ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا mohi مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ minun. الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَخْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ونحن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 إِنَّ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وبرسوله وَلَا يَأْتُونَ الصلاة إِلَّا وهم لا ينفقون الصلاة إلا وهم وَلَا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملزأا أو مغارات أو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 رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤمنين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 119. وعق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 110. ألو يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك العظيم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 سُبْحَانَ وَنَلْعَب قُلْ أَأَنزَلَ اللَّهُ وَآيَاتُهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طائفة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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 فاتوا ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهر خالد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 فَإِيَّاهُ بُيَّةُ خَيْرٍ لَهُ وَإِيَّاهُ وَلَوْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَن لَقَنَّ وَلَنَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا لَفُو اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّمُ الْغُيُوبَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُضْطَوِعِينَ مِن الذين في الصدق قات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 فرح المخالفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فَإِرْجِعْ وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَكُنْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أم أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين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 قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إن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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَوْا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَاضُ أَشْجَعُ كُفْرَهُ وَنِفَاقُهُ وَأَدْرَى أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حُدُودَ مَا الله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 فَذَٰلِكَ قَوْلِي وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف إن أودا إلا الخصّن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 الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنسان وَمَنْ أَوْخَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمام أمرون بالمعروف ونهوا عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا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 فَتُلِي لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً wildonders أَنَّ اللَّهَ مَعَ a وَإِذَا مَا yelled سُورَةٌ فَمِنْهُمْ mehet يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا